بوك تو بانكس داشم كبينة واحد وخمسون واحد وخمسون أبس بركمس الحاجات أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب أشنوري اريد ان اذهب الى كشك الجرائد اريد ان اذهب الى كشك الجرائد اشنوري باسييمتي كنِيغا اريد ان استعير كتابا أريد أن أشتري كتاباً أريد أن أشتري جريدة أريد أن أشتري جريدة أريد أن أذهب إلى ببليوتكة ويسيبت أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتابا. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتابا أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتابا أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتابا أريد أريد لايكراشتي اريد ان اذهب الى الكشك لكي اشتري جريده اريد ان اذهب الى الكشك لكي اشتري جريده اشنوري ايتي باس اوبتيكا اريد ان اذهب الى نظارات نظارات أشنور أتي بركيبو السنتر أريد أن أذهب إلى السوبرماركت أريد أن أذهب إلى السوبرماركت أشنور أتي المخبز أريد أن أذهب إلى المخبز Aš noriu nusipirkti akinius. Uridu an ashtari nazara. Urid an ashtari nazara. Aš noriu nusipirkti vaisių ir daržovių. Uridu an ashtari fawakha wa khadrawat. Urid اريد ان اشتري خبز حمام وخبز عادي اريد ان اشتري خبز حمام وخبز عادي اشنوري ايثيوبتيكا بيركتي كينيو اريد ان نظارات لاشتري نظاره أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة. أشنور أيتي بركيبو السندرة بركتي أريد أن أذهب إلى سوبر ماركت لاشتري فواكه وخضروات. أريد أن أذهب إلى سوبر ماركت لأشتري فواكه وخضروات. Aš noriu eiti pas kepėją pirkti bandelių ir duonąs. Uridu an adhab ila al-makhbaz li ashtari khubz hamam wa khubz adi. Urid an adhab